La tajilu أو أباهم أو أبناهم، ولَوْ كَانُوا أباهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرةهم،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 Ü ikke hi bu El im